تكيدك بسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدت يوم ينادي المنادي. نخو وفاضي مي ومن علي حامل حميه ما اتسوت صاحيتك آيه give me this high يا صاحيتك آيه give من عاد السواد من عاد السواد والله يا زينا بحر تعمد شاقو ولك الامال عن بطوله تشيطول ساعه شوف الفلك علي السيف اليصول وساعه شوف الفلك كسر العلبتول وساعه شوف كسر العلبتوت انتي عازيهنا بمواقف ما قد كان فيها السوالف والزواوين من الاهلي البيت جلده وصوت يومي الخضر صرت الثورة تحسيين وصوت يومي الخضر صرت الثورة تحسيين من العلم اللي تيانسي أنا بقوقف تجليزي دار عبرهم في القيوم بيجنف وفاطي من يومنا صبر تشري زياده الطفوف مرموه بقلب الظلم خليت طاف يا حبالي من القمر قطعه وكفوف وانت chants au serfalim بيشمللو وانت chants حتى من رحت بي يا بعيدتك فحال وميه بينهال الناس والله ما تلت أزير وتنبوض بروحة الغيرة مثل عباس تنبوض بروحة الغيرة مثل عباس واللي علم اللي تيزينا في موقف تجليسي دار عبره ميدين المنتج المنفي لهذا العمل عامل أحمد عامل شاكر ورامح ورامس ينصحك Iya give me it to ya Iya give me it to ya Min al al ما كدر واحد يجاوب عن الكلام مثل ما وقفت الزهرة وقالت الكرار أمره حق مقصود انتي يا زنب وقفتي والجرائم هم فضحتي بعض مسلوب والجرائم هم فضحتي بعض مسلوب واللي اللي يا أنا بموقف جليزي دار عبرهم هيدو قيوب Juhnäkhoa fattimia Minälai haamilani Minälai sot Sarihi tiiä yä Yemini tiiä كل حرف منا يدلق للعنيد اسعي سعيك بنا سوىش ما تري والله ما تمحي ذكرنا يا ييت والله ما تمحي ذكرنا يا يزي انت تخطيطك الى هو هو بالله ذاتناغي اللي جهنا الرصحت من هو ابن من وانت من يا اختي هو ابن من وانت بت من حسين اختي الحسين واللي عم اللي جه يا زينا فوق تجيب الزينه وفاقي عيندي في ذكرى ولا عيمو لأن أنت بوقفتك صرتين صوت زيد أصبح مثل بيتي البيت العنكبوت وانتي ريح الخل ما نذوب وانتي ريح الخل ده ما نذوب عاشتيدك العقي لول النصر صرت وزير وصرت عنوان بيت بت العقيده نفس بيت اللي يريد المات عطشان نفس البيت اللي يريد المات عطشان اللي عم اللي ينسينا في موقف تجليت ارى عمركم هنا بيت الشام رايت عز تلوح وراح يلمح السبي يظل وما يروح هالدم يأتي لعصفيان الصروح شيء دياتيك بتجوغم الجروح شيء دياتيك بتجوغم الجروح طاح صارح يزيد حد رج ورتفع بالزاد قبل فوق الجموم ورث على العالم اميره والخصم للذل مصيره ما الى بوسوم والخصم للذل مصيره ما الى بوسوم والنعم اللي تنسيه فوق وتشيل سيد ارامكم الى الشعر الحسيني ووسام شوالي اداء الردود الحسيني رحيم الهاشم المنتج فهرس الزيادي